شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد إخوة الكرم ما زلنا بإيجاز مع القواعد الفقهية ولعلنا ننتهي من جزء من هذه القواعد يعني يكون الجزء الأول منتهي منه في القواعد ولعل الله ييسر في دورة أخرى ننتهي من الجزء الثاني الآن نتكلم عن القواعد الفقهيه هذه القاعده أسأل الله أن يتم علينا الجزء الأول من القواعد طائمة نتقية ضر المفاسد مقدم على جلب المصالح ضر المفاسد مقدم على جلب المصالح المفتدة التي تلحق بمن وقعت عليه الضر وهذه مرتبطة به والقوائد السابقة ضر المزال ولا ضرر ولا درق والمصلحة التي تجرب المنفعة لمن كانت له هذه المصلحة ضر المفاسد مقدم على جلب المصالح هذه معناها أو المعنى العام للقاعدة كما بينا في القادم في المعنى العام أنه إذا تعارضت مفسدة مع مصلحة، فالاولى ألا أنشغل بالمصلحه وأنشغل بدفع المفسدة. الاولى إزالة المفسدة لأن إزالة الضر أو الضرر أولى من جلب المنفع. اولى من جلب المنفع ماذاك كإلا لأن إزالة المفسدة أو ضر المفسدة فيها منفعتان. المنفعة الأولى عدم وقوع عدم وقوع المفسدة المنفعة الثانية التي يمكن أن نقول بأنها منفعة ثانية تركت المرض سالما لأنه لو شغل لو الضر وقع على الإنسان فانه يعيقه عن كثير من المصالح التي لابد أن يتقدم لها. ففيها منفعتان قطع هذه المفسدة التي كانت ستقع وايضا قطع أبواب مفاسد أخرى يمكن أن تجرها هذه المفسدة الأدلة على هذه القاعدة العظيمة العريضة التي يندرش تحتها كثير من المسائل العلمية قول الله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم الله وعلا نهى الصحابة الكرام أن يسبوا الآلهة ويسبه أهل من يتعبد هذه الآلهة لما مع أن سب الآلهة الباطلة ممدوج المحسوس عليه وتسبيه أهل من يفعل ذلك ممدوح بل محسوس عليه بل يساب المرء إذا فعل ذلك لكن منع الله لعله هذه المصطلحه سب هذه عليها مصلح منعها لمفسدة أعظم من هذه المصطلح أو لتعارض مفسدة مع هذه المصطلح ما هي سب الله لا فاعلاء فالهذه من أعظم المفاسد أن يسب الله لا هذه من أعظم المفسد ولذلك الله لا فاعلاء بين لنا قاعدة شرعية لا بد أن نسير عليها سيرت تعبدنا لله لا هل هو دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة إن كان في سب الأليهة مصلحة فإن دفع المفسدة أولا ومن السنة الأدلة التي تثبت ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم عموما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا هذه وجه الدلالة من هذا الحديث على هذه القائدة التدليل من من هذا الحديث أو من هذا المكن على هذه القائدة قول النسلم الصحيح إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه واستطعتوا وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا هذا الحديث فيه دلالة على هذه القاعدة العظيمة ضرء المفاسد أولا من جلب المصارف كيف ذلك؟ يعني وجه الدلالة أن أمر النبي في منفع فسهل فيه كأن الحديث يبين أن الشرع يهتم أكثر ما يهتم بإيش؟ بالانتهاء عن منهيات بدفع المفاسد كلها فالمنافع فيها التسهيل قال فأتوا منه ما استطعتم أما في المنهيات في المفاسد ماذا قال اقطع أوصالها كلها فقال فانتهوا والاحاديث التي في نفس الباب أو تخص الباب نفسه حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وارضها وقال لا لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا قمتها وقال لبنيتها على قوائم إبراهيم ولجعلت لها بابا منه يدخل الناس وبابا يخرج منه ولم يفعل ذلك المثالات انظروا في هذا الحديث المصلحة هنا أن تكون الكعبة كما بنيت على عهد إبراهيم على قوائم إبراهيم دي مصلحة ولا غير مصلحة, مصلحة. والمصلحة الثانية إن لا يفرق بين الناس ان الرجل الرفيع يصعد هذا المصعد ابن مكة يعني أهل مكة أهل القريش كرامين عمين مصعد يصعد عليه الشرفاء ليدخلوا الكعبة لكن الضعفاء أو الفقراء لا يدخلون فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد مصلحة أعظم من ذلك ألا وهي عدم التفريق لان رب أشعث أخبر عند الله أفضل من ألاف من أولئك المعظمين فقال أجعلت لها بابا يدخل منه الناس والمصلحة الأعظم بابا إيش يخرج ما يكون فيه تزاحم فهذه مصلحة ومصلحة عظيمة جدا أن تبنى الكعب على قوائمها لكن لمفسدة أعظم أو لمفسدة نازعت هذه المصلحة امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ما هي المفسدة قومك حديث وعهد بإيش بكفر ايش هي المفسده ليس ده, ده المفسدة ده الشاهد على المفسده ايش المفسده حديثه عادم باسلام او بكفر صح ما فيش مشاكل يعني لسه هم كانوا كفر اول امبارح فاسلموا غد مفهوم ما في شيء يعني تصح لغه هذه وتلك ايش المفسده عندك حدث الفتنه نعم ليش تحفظ الفتنه نعم المفسده في فتنه هتحدث ايش هي الفتنه هيرتدوا نعم احسنت يعني هذه هي التي تظهر أن أهل مكة كانوا يعظمون جدا الكعبة ويعظمون جدا الشعائر فإذا وجدوا أن سلم يهدم الكعبة قالوا لا يعظم الكعبة فتحدث الفتن بينهم وتكون الردة في هذه أنه لا يعظم الكعبة فهم لا يفقهون أن النبسلم يبين أن هذه هدم الكعبة وبناءها على قائم إبراهيم هذه مصلحه كبيرة جدا لكن لا يفقهون هذا الأمر ويقولون لم يعظم شعائر الله في كيف يأمرنا أن نعظم شعائر الله وهو لم يعظم شعائر الله بهات الكعبة هذا الحديث أيضا دلالة على هذه القاعدة حديث آخر دلالة على هذه القاعدة الرجل الذي جاء ينظر النبي صلى الله يقسم الغنائم أو يقسم الغنائم فقال يا محمد اعدل ما هذه قسمة يراد بها وجه الله تعالى حاشا للنبي صلى الله عليه أن لا يعلم فقال النبي صلى ومن يعدل إلا ما أعدل وفي الواقع قال ألا وأنا أمين من في السماء فقام خالد بن الوليد فقال يا رسول الله دعني مرني دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال له نفس لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ما وجه الدلالة من هذا الحديث على القاعدة القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من الأدلة عليها هذا الحديث. عندما قال للنبي صلى يا محمد عدل. قال ومن يعدل إلا ما اعدل انا فقال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق. الدلاله على نفاقه أنه قال اعدل شكك في عدل النبي صلى الله عليه فقال النبي صلى لا لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. القاعدة تقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قل لي هنا مفسده وهنا مصلحة ودرؤها. مقدم على جلب هذه المصلحة في حد يوضح أكثر لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه ها. فين بقى المفسدة وفين المصلحة المصلحة في قتل إيش أحسنت المصلحة وإحنا بيناها في المسلول المصلحة كل من تطاول على رسول الله فحده القتل حتى لا تجر متجرع على رسول الله أحسنت دي مصلحة كبرى جدا نعم. إيش المفسدة المفسدة شاهدها يتحدث الناس أن محمد النقوعة تحدث مفسدة نتيجة عن ذلك ناجم عن ذلك إيش؟ عدم دخول الناس في الإسلام سيخافون يقولون ما من أحد أن يكلم هذا الرجل إلا وقاتله نعم يبقى عندنا مفسدة تمثير الناس من الدخول الإسلام عندنا مصلحة إرعاب كل من تسول له نفسه أن يتجرع على رسول الله وسلم إذن هذا الحديث أيضا دلال على ضرق المفسدة مقدم على جلب نختم القاعدة بالصور كما اعتدنا في قواد الفقهيه صور فقهيه تطبق عليها هذه القاعدة واليوم التطبيق ليس عليها في أي صورة من الصور سامحوني ممكن نتفق على ذلك ولا ما نتفق طيب الصورة الأولى امرأة كانت في سفر والسفر كان في صحراء نامت فاجنبت وهذه المسألة صعبة جدا على النساء لكن اجنبت قدر لها ان انها يعني تقوم على جنابه حتى نصور هذه المساله فاجنبت فارادت ان تغتسل فلم تجد سترة تستتر بها عند الماء والصحراء ما في الخيمه فيها الاف وما وجدت سترة وارادت ان تصلي ماذا نفعل وكانت الصلاه قرب سقوط حاجب الشمس بنامه بالنهار يعني والمغرب والعشاء تفضلوا نحن بصدد تطبيق القاعدة. فسيقول المر تغتسل لا تغتسل في مفسدة في مصلحة در المفسدة منقدم على جلب المصلحة ده اسمه التطبيق العملي للعلم القاعده دي بس احنا كل صورة مش كل قاعدة بنأتي بيها بصور تخصها كيف نطبقها صح اولا ما اسمك لانك مجتهد فانا اريد اعرف اسمك ها ممدوح انت ممدوح ان شاء الله في السماء وفي الارض باذن الله نسأل الله ذلك، ها المفسدة عند تكشف شوف شيخ والله بالضبط هي هي هي هي الاجابه من النساء اكمل انت الاجابه المصلحه الاغتسال والله بالضبط هي شوف المفسده قالت العوري وتكشف العورات بالمفسدة أمام امام الاجانب والمصلحه هو الطهاره من اجل الصلاه وقال بقى جاب حكم ثالث ان دي فاقده الطهورين ها تغتسل على الثياب لما صحت تسعة الثياب مش الثياب أيضا تأخذ بجسدها فتبين العضو هي هي ها الصحيح أنها لا تغتسل دعنا من حكمها الآن الحكم الصحيح أنها لا تغتسل لأن ضر المفسدة مقدم على جلب المصلح عندنا مصلحة نجمت على ألا وهي الاغتسال لرفع الحدث من أجل الصلاة وعندنا مفسدة نازعت هذه المصلح وهو تعري المرأة وتعري المرأة طبعا عورت المرأة ما يعلم الله بها من مفاسد أن المرأة تتكشف أمام الرجال مفاسد لا يعلمها الا الله ولك يا لذلك قلنا لا لا تغتسلي وصلي حسب حالك او صلي بتيمم ثم اعيدي على تفصيل فقهي لسنا بصددي لكن نقول لا تغتسلي لان ضرر المفسده مقدم على جلب المصلحه ضرر المفسدة مقدم على جلب نفس المسألة قال رجل بين رجال قام جنوبا واراد ان يغتسل تفضل او ليس عنده ثمه سطرة طب قلنا المفسده ايش كشف العوره والمصلحه ها سأل من اجل الصلاه صحيح ولا لا هنا يعني بعض العلماء خفف فيها وقال هذه مفسده خفيفه قال هذه يضع يده على العوره ويغتسل يضع يده على العوره لا سيما وان بعض العلماء قال العوره القبل والدبر بس بل ابن حزم ارتاق وقال عوره الرجل في الصلاه وخارج الصلاه القبل والدبر يعني لو اخذ غصن شجره فسطر القبل وستر الدبر بغصن شجرة فصلاته صحيح. صحيح ابن حزم يقول ذلك فبعضهم قال يعني العورة مختلف فيها هل الورق يدخل في الأمر لا وهي من السره الركبة أم لا المهم الغرض مقصود فقالوا له أن يدفع هذه المفسده المفسادة خفيفة هنا الآن مختلف فيها هل غير القبل والدبل عورة لا فيضع يده على فرجه ثم يغتسل وهذا صراحة هو الارجح صحيح أنه يخلع ثيابه ويستر بيده عورته او ذكره ثم يغتسل رايت هي هي هي هي هو هو اذا اثنين منفين فالصحيح الراجح ان هو يغتسل هذا الراجح الصحيح هذا الراجح الصحيح السورة الثالثه رجل كان يقف على جبل نعسه اسم جبل نعسه فيقطع المخدرات ويبيعها فقلنا له حرام قال التقى الله أما علمت أن الله خلق المنافع للناس وإني أأخذ من هذا المنافع قلنا ما هي المنفعة قال بسط الناس انبساط الناس برعد دماغهم يعني انبساط الناس وأيضا استجلاب المال فهو يدر علي الربح الذي أطعم به أولادي قلنا نعم هذه منفعة لكن ما حكم هذا البيع؟ أنا أريد حكم هذا البيت بتطبيق القاعدة مع الايه التي تذلل على ذلك ماضي الأصل في البيع الحل يبقى أنت زودت دليل على الرجل الذي يقطع المخدرات بيعه حرام لما فيها منفعة فيها منفعة في مفسدة نزعة المنفعة ما هي المفسدة الساد الآخرين هو قال لا ده انبساط نعم الرجل أما رأيت الرجل دائما يرى نفسه قويا ويقول انا جدع كتير جدا هو ماشي في الشارع صح لا. فيرى شجاعته ويراها متمثله تتجسد أمامه إذا شرب هذه المشروبات لا أنا أريد بقى التطقيق في المسألة هو ينازعك الآن يقول أولا الأصل في البيع الحل الأمر الثاني فيه تراضي إنما البيع عن إيه طب بقل الشروط والأركان ففي تراضي الثالث فيها منفعه لي وللمشتري المنفعه له الربح والمنفعه للمشتري انبساط ذهنه راجل لا يحمل همّا هات ما عندك يا حريص والانبساط أولا أنت لابد أنك تبين إيه تعال على المنفعة وغربلها احنا عندنا كما قلنا ان فيه اعتبر اضطرار او نقول ضرورة متوهمة وضرورة فانت انظر في المنفعة هل في منفعة صحيحة ولا؟, ولا هي متوهمة اللي هي المال يبقى المنفعة الأولى المال صحيحة يبقى ثبتنا على منفعة المال المنفعة الثانية الانبساط لا متوهم ليش وبعد كده يحزن عمرا بحالي صح احسنت يبقى ليست مصلحة بحال من الاحوال نعم يعتري او يقف أمام هذه المنفعة مفسدة إيش هي إحنا خلنا الشريعه جاءت بحفظ إيش الدروات الخمسه منها العقل هو مش النفس العقل, العقل وبالمخدرات هذه يزول العقل فزوال العقل هذه مفسدة تخالف مقاصد الشريعة وعندنا أيضا ينزل تحت اللعن شرعا كما قال لعن الله شارب الخمر وهذا شرب المخدرات مثله مثل الخمر الآية التي تثبت هذا بعد تعارض المنفعه والمفسدة طبق القاعدة ضر المفاسد مقدم على جلب إن كان المصلحة فيها أنك ستجلب المال فالمفاسد نعم فنضر المفسدة مقدمة على جلب المصلحة والدليل على ذلك بالتصريح من قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسري قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس يبقى فيها منفعه أيضا واسمهما أكبر غلب مسألة النفع ولذلك العلماء فرعوا على هذه القاعده إذا تعارض حاضر ومبيح غلب الحاضر على المبيح نعم أحسنت طيب صورة أخرى من هذه الصور رجل يريد أن يفتح نافذة في بيته وهذه مصلحة وهذه النافذة تطل بالأصول على نساء غير أو على نقول غرفة نوم الرجل مع أهله فنقول النافذه لك منفعه والمفسدة انك تطلع على عورات الجار. فطر المفسدة مقدم على جلب المصلحة وإن كانت في بيتك أو إن كانت في ملكك آخر صورة من هذه الصور لو اشتبه على الرجل امرأة احنا عندنا في مثل في العوام يقولون يخلق من الشبه اربعين امرأة كانت زوجة له يحبوها جدا فاختفت فبحث عنها اسبوعا فدعا الله في الصحر فاتاه الله بخمس بخمس نساء مش بواحده فنظر فوجد خمس نساء كلهن هي امراته يعني ايه كلهن هي امرأته الشبه واحد ينظر الطول واحد الصمار او البياض واحد فقال من امرأة ده فأراد يعني أن يقدم مقدمات يعني الشرع باحدة له أراد أن يجامع امرأته فوجد الخمسه فقال مش ممكن يكون الخمسة ليه مش ممكن يكون الخمسة انهم زوج واحده لا عشان الحلال اربعه بس صحيح ولا لا لا مش ممكن يكون خمسه لأنه كده تعدى الشرح فيقول اين امرأتي اي واحده منهن امرأتي فيختار واحده ويجامعها لان هذه مصلحه لانه, لأنه كذا يموت يريد ان يجامع اهله ماذا نقول في حكم هذه المساله يموت ام يختار واحده يموت ازاق النفس مقدم يموت يموت الرجل كذا يموت خلاص على انه اشرف على الهلاك اشرف على الهلاك يموت ام يختار واحده مراته خرصة الاصل في الافضاء الحرمه لكن الاصل في النكاح الحل بعدما نكحها اصبح الاصل في الافضاء عنده الحل الان نعم من طلب التحصيل الان متى الاصل في الافضاء الحرمه قبل عم النكاح لان السلام قالوا استحلللتم فروجهن بكلمه الله خلاص ايه يطلقها ويتجوز واحده منهم يا سلام ده حاجه جيد جدا سعيد لا يموت ولا يختار تبقى المسألة على ما هي عليه تبقى هذه مسألة نظرية لا نحلوها مش مهم نعايزين تطبيق القاعدة نعم هاتلنا بقى المفسدة وهاتلنا المصلحة المصلحة أن يكفي نفسه ويقع على زوجته احسنت والمفسدة احسنت احتمال أن يقع على واحدة أجنبية ليست بزوجة فلما اشتبه الأمر نجمت مفسدة ونجمت مصلحة قلنا ضرء المفسدة ها مقدم على جلب المصلحة. قال سأموت قلنا سنصلي عليك ونكبر وندعو لك وأنك شهيد الحب تنتهي بذلك القاعدة وينتهي الكلام على هذه القواعد وأسأل ربي أن ييسر لنا لقاء آخر نجلس فيه ما تخفون يعني هو ما زلنا في الأسبوع القادم في الدروس لكن سأجتهد أن أنتهي من أجزاء يكون جزء اول جزء اول أنتهي منه ثم بعد ذلك يعني لعلي سأسافر نعلي فأنا عشت معكم دهرا وأمداً والله العظيم ما كنت أتصوره يعني يمكن أحمد هناك نصحني قال أمكث وأطل وستجد الثمرة أنا ما أطلت ووجدت الثمرة تعرفت يدرسون ما لا يدرسون هناك يدرسون قواعد فقهية يدرسون يعني صراحة دراسة أنا نفسي مش متصور الصبر عليها ما وجدت الصبر عليها لكن إذا السوق انفض في الأسبوع القادم فيكون قد ربح من ربح وخسر من خسر وعلم من علم وجهل من جهل وسيبقى الذين يتمنون الطلب في تيه وتخبط كما هم والذين لا يعرفون التفريق بين التقصير العلمي وبين الثقافة الاسلاميه والثقافة العلمية سيبقون على ما هم عليه يعني يتمنون الرفعة وليسوا في رفعة يلبسون زي العلم وليسوا بأهل علم ويتنطعون على الناس بانهم يفتون وهم ليسوا بمفتين وهذا حق ومشاهد وانتم الان اذا اتقنتم ما درستم ستميزون وتعرفون فانا اقول ذلك ليسعد من ربح ويحزن من خسر الذي خسر هو الذي ضيع عليه امور اصوليه كان لابد بد انه يتعلمها ويسعد بها والذي ربح سيسعد بذلك يعني انا رايت الثمره انا اقول لكم أحدث أتقدم بين هذا الكلام أحدث بفضل الله علي أنا كنت أناقش من قبل اساطين علم ناس بلغوا السبعين من العمر يعني ناس في حول في العلم أنا جالس عارفين يعني ايه شيخ عموت. عارفين يعني ايه رجل أصبح بلغ من العمر عتيا في العلم تعرفون ذلك ولا ما تعرفون يعني ناس فيهم إتقان ليس بالهيئة يعني يجلسون كده ينظرون إليك بالكلمة تقول الكلمة يقول شش اسكت يا ولد اسكت وأنا طبعا هذا الكلام كان معايا يا ولد يا, يا ولد حاضر ما أستطيع إلا ذلك لكن هذا فضل الله أنا رأيت الثمرة عندما ناقشوني علميا لما ناقشوني علميا يعني هم أسارتاً يعني قالوا كلام وألبسوني ثوبا أوسع مني بألف مرة يعني أنا شيخ أبو قال عني بعض الكلام أنا قلت لو حفرت على صدري بماء الذهب لأفتقدت به طيرة حياتي أما ما قاله هؤلاء الفحول وهو نفسه يقرب أن هؤلاء هو اساطين أهل العلم فأنا الحمد لله أنا سعدت جدا وقلت لعلى الإخوة ليتني أتت بالاخوه حتى يسعده كما سعدت أنا في بعض النقاشات يعني بعضهم يعني كان يقول لي ولد أنت شاطر شاطر ومثقن لكن الكبير كبيرهم نفسه كان بيتكلم عن الذكاء والاتقان ويتكلم عن فهم المسائل العلمية حتى أنه في ذات مرة أوقفني عند مسألة فقال هذه المسألة لا أعرفها المساله ايش فيها فقلت له المساله اول حديث ده ما معناه فقلت كذا كذا قال انا لا اعرفه ما كان يتنطق قال انا لا اعرفه وبلغ ال70 من العمر قال لا اعرفه فعليك ان تفسر لو انا ما عرفوش يبقى كل البلد مش عارفاه لو انا ما عرفوش يبقى انا كما قلت لك كذا لو ما عرفوش يبقى كل البلد تعرفه فحديث بيع المعاومه تعرفون بيع المعاومه يبقى هو عنده حق <تصفيق> وبيع المعاومه اشتقت من العام يعني بيع السنين انه هو يشتري ثمرت رجل عنده حديقة فيشتري ثمرت الحديقة خمس سنين قدام فده يدخل في الغرر والجهالة لكن السلام نهى عن بيع المعاومة وهذا حديث صحيح مسلم نهى عن بيع المعاومة الغرض المقصود اللي أنا أقصده فسعدته علمته الحمد لله يعني الواحد أصلا بيستأنس جدا بكلام الفحول من أهل العلم انا كنت أسعد جدا بكلام الشيخ محمود عطية لأن ده من أقوى تنميز الشيخ الألباني بنص كلام الشيخ أبو سحاق. الشيخ أبو سحاق قال إذا نزل الأمارات كان لابد يذهب للشيخ محمود عطية. فبنص كلامي كنت أستأنس. وكلام الشيخ أبو سحاق أيضا وكلام الدكتور مصفر هؤلاء الناس أنا وجدت منهم أنهم أصواتين أهل العلم. فعندي غيرهم يعني ممكن طبعا غير مشيخنا إذا الله خير الله لكن عندي هؤلاء يعني انا رأيت فيهم القوة والصلابة في العلم. فكنت أسعد جدا بكلامهم. فلما جلس مع أولئك سعدت وقلت والله سعد معي من سعد من تدارس لأننا لست بشيخ يدرس التلبيس لا دا تدارس بين طلبة علم امثال بعض فسعدت وقلت والله سعد معي من تدارس معي هذه التأصيلات العلمية ليسعد ويرى أنه طالب علم على الأقل وأنا أقول الآن سأبين لكم مثلا واحدا محمد محمد أنور يعني جلس معي كثيرا او هو جلس مع الاستوانات كثيرا كما جلس معي كثيرا وأتقن العقيدة وهو اختبرته أنا حتى في معارك أبور وأتى بالامتياز أنا لا أمدحك لكن انا أقول لك كلمة حق تقولها أمام الاخوه في أحد وقف أمامك في النقاش في العقيدة كل من وقفت معه ويكلمك أقول معارك ما إحنا درسنا معارك درسنا, درسنا فتح المدين وقف أمامك أحد في النقاش وكثير من الإخوة الذين لم يقفوا معه جاءوا ودرسوا هنا لأنهم عرفوا أنهم إلى اخوان المسألة تحت مفيش هي مسألة ثقافة فقط مسألة شكل زي شكلي فقط. الأخ يتمنى الطلب فعنده ثقافة إسلامية لكن عنده علم تهزه لما تهزه يظهر علمه لا. ما تجد. إلا كما قلت من صبر وتأصل فمن لم يتأصل انتهى الموضوع فقلت لكم اراجع كلام بداية رشد عندما قال بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف فكونوا من صناع الخفاف ولا تكونوا من بائع الخفاف فأنا إن شاء الله الإسبوع القادم يعني غداً والغد غد والسبت والأحد تكون الدروس والله أعلم بعد ذلك هل سنكمل أم سأسافر فإذا سفرت سأعلمكم أن أنا قرب معاد الرحيل واسال الله أن يجمعني بكم يعني في خير وعلى خير وعلى علم وعبده على العلم بالنوارث وأقول لكم أول طريق الاتقان التميز فمن لم يميز يعرف من يأخذ منه من لم يأخذ منه هذا قل سلم عليه وقل أنت عندك ثقافه إسلامية جيدة وأنت رجل مهذب وعندك لحية وقميص وسواك فأنت زيك زي إسلام وزيك دعوة كل من رأيك يقول من هذا يقولون هذا سني يعني يعمل بسنة نفسك لكن أن تكون طالبا للعلم وناشرا للعلم بعد ذلك هذه يعني لا تكون إلا إذا أزن الله وإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون أقول قولي هذا وستغفر الله لولاكم ورزاكم المرحب